رجل يقول هل يجوز شرعا لزوج ابنتي أن يدخل بيتي ويجلس مع أمها في حالة حضوري أو غيابي عن البيت علما بأنه يوجد خلاف شديد ونزاع مستمر داخل الأسرة بسبب هذا الموضوع وجود المرأة مع زوج ابنتها في مكان خال بدون وجود محرم أو طرف ثالث أمر جائز شرعا لأنه من المحارم أي من يحرم التناكع بينهما فهي بمنزلة أمه وهو بمنزلة ابنها قال تعالى في المحرمات من النساء وأمهات نسائكم والحديث الشريف يقول لا يبيتن رجل عند امراه ثيب إلا أن يكون نافحا أي زوجا أو ذا محرم رواه مسلم ويقول لا يخلون احدكم بامرأة إلا مع ذي محرم رواه البخاري ومسلم فإذا أحس الزوج أن هناك ريبة في هذه الخلوة كان على المرأة أن تستجيب لرغبة زوجها وان تمتنع عن الخلوة مع زوج بنتها على الرغم من أن ذلك حلال. وبخاصة إذا كان في المرأة ما يغري وكان زوج بنتها شابا لا يستطيع أن يقف عند حده يقول النبي صلى الله عليه وسلم مستفاد استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعت وإن نظر إليها سرت وإن أقسم عليها أبرت وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله رواه ابن ماجه ويقول ثلاثه لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل اما قوما وهم له كارهون وامراه باتت وزوجها عليها ساخط واخوان متصارمان رواه ابن ماجه وابن حبان والترمذي وحسنه والله اعلم